وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْنَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُوءٍ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا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 وَأَنَا أَخْتَرَتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إلَّا أَنفَعُهُ دِينِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِرِكْعِهِ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى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 أشجد بِهِ أسري وأشركه في أمري كي نسفتحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كُنْتَ بِنَا بصيرا قَالَ قَدْ موتيت سؤلك يا موسى ولقد عليك مرّة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن أَنْ فيه في التابوت فقضي فيه في اليمن فل يلقيه اليمن وبالساحل يأخذ فل يلقيه اليمن وبالساحل وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّ لَكُمْ عَلَى فَرَجَعْنَاكَ كي تقر عينها ولا تحزن وقترت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جثت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخرك بآياتي ولا إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا ليلا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أَن يفرط علينا أَوْ أَن يطغى قَالَ لا تَخَفْ إِنَّنِي مَعَكَ مَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأَتَيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ قَدْ جِئْنَاكَ Best� 515 wykornamed one of SatsAfee Must have been said that the two of قَالَ were The one of Islam and impeached Mr. Chris went and stirred hat قال said, بال is the قال علمها of the world? He said, What is the knowledge of the Lord in the Bible? He does not O evil of the earth E galaxies, monstrous We moved him With a pot ذَلِكَ Haveaken them come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 اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس بطا فتولى في العون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله لا كذبا فيستكتم بعداب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر النجوى. قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحر جما وينهبا بطريقتكم المسلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا فتنازعوا أمرهم بينهم وأكروا النجوى قالوا إن هذا لتاحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا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 قال بل ألقوك فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفه موسى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 قال said, له قبل believed to لكم before لكبيركم الذي علمكم to you He is the most لكم one who has taught وَلَهُ صُنْعُ فِي جُذوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ انما تقضي هذه الحياه الدنيا اننا امننا بربنا الذي يغفر لنا خطايانا وما اقترحتنا وما اقترحتنا عليه من السوء والله خير وارق إنه من يأتي ربه مجرما فإن, ل فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك, فأولئك لهم الدرجات العلاك جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فضرر لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف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 وَرِزْقًا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْمَنِّ وَالسَّلْوَى كُلُوا طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل علاني بغضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وآمن قاتلا ثم اهتدى وما أن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وأجرت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك معا بعدك وأظله مستامرك فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسَفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَئِنَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ أَمْ يهُم فاحلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بنكنا ولكننا ثم منا اوزع ربنا من زينة القوم فقلتنا فقلتنا فكذلك البقسامري فاخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا, فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قردا ولا يملك لهم ضررا ولا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هارون من قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُوا لِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَنَّ بَرَحَ عَلَيْهِ آكِفِلِنَ حَتَّى يَرْجِعَ He said, O Harun, what did you do if you were to see them? They were still That you are not following me I did not have any thoughts He said, O قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يرسوا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبلتها, فنبلتها وكذلك سولتني نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وَإِنَّ لك موعدا لن تُخْلَفَ وانظر إِلَى إلهك الذي ضلت عليه آكفا لنفرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إِنَّمَا إِلَهُ كُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلَّهُ وَذَلِكَ نَقُصْتُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِنَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَحْرَضَ عَلْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ A day في will take care of the Lord A day we will take care of إلا Lord And we will be إذ يقول أنسلهم طريقة إلا إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسكها ربي نستا فيدرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجلا وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا خلسا يوم إذ يتبرون الداعي لا إله إلا هو وخشعت وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفر مَا سَأَلَتْ من أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَدَرًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ وعنت الوجوه للحير القيوم، وعنت المجوه للحير القيوم، وعنت الوجوه للحير القيوم، وقد خاب من حمل عذاب. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ قُرْآنًا نَذَرِيًّا وَصَرَّفْنَا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ سورة الذكرون فكان الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى الىك ولقد فَخَلَقَ لَهُمْ مِنْ نَفْسِهِ وَلَدًا مِنْ أَجْسَدهُ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا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 قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخند وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وأصى آدم ربه فضوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال احبط منها جميعا قال بعضكم لبعض فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يتقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّا قَادِرٌ مَنْ حَشَرْتَنِي أَعْنَا وَقَدْ كُنْتُ قَالَ قَالَا عِنْدَهُ مَنْ حَشَرْتَنِي أَعْنَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك اتت كاياتنا فنسيتها قال كذلك اتت وكذلك اليوم تنسى. وكذلك por tanto que ولم يؤمن بآيات que ولا عذاب contado y no crecía Coba y las hasardas de la última vez que إِنَّ في ذلك لايات لاولي النهى ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجلا مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بأمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لألك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ولا تمدنا إليك إلى ما متنا به أزواج منهم زهرة الفيات الدنيا لنبتناهم فيه ورزق ربك حير وابقى وأمر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربك أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى وَلَوْ أَنَّا أَحْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِّنْ قَبْلِ فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزاها قل كل متربس فتربسون فتتألمون من أصحاب الصراط استوي ومن اهتدى